ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين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 اللهم اصفقك وطهرك واصفقك على نساء العالمين يا مَنْ يَمْقُنُ تِلْرَبْكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ الرَّاطِعِ ذَلِكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِ إلَيْكَ وَمَا كُنْ إذ يلقون أقلامهم أيهم يتقل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن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 هذا صراط مستقيم عشر كان عشر كي سدح إيالا ما تنادو وحونا كميدي هاي عشخة دي النور سعدي كنا سأفسنا تفسير كقرآن ككريم سقال يتمنى يضغط بوكا هاي هذا سدح يصد نضغط بوك بالله بنا من سورة آل عمران كميدي آيادة كوية كنت نادنة واكوية من الصورة نفسها إصلا صورة آل عمران كم إذا عشر كعشر الذي كوريه كو عيساني وعاينة المانا من أول صورة آل عمران لقبل الله إلى نية وثمانين آية لقار دوريا سديتا إنتا دنينا يسول وسبب وصبب كليتا سبب كواحين من مجالد أن جيرانه أيان من نصارى المسيح أدي جيران لحين من بيشكو صدران من قيمة أكتولك اللهما يزولافين كل كنادي يجي مدن عليه سلامة وسلام كل مادي كمادن بايستي هدوء سعداء نمان كي بقر لا هانه وسعداء وحلو وحي قيمة أكتولك اللهما لحين من بيشكو صراع لماذا كان هناك إسكو صراعين في مال مريان نبي الله عيسى عليه السلام إليه نمدي إنتا سيدي مانك إسكو صراعين كلها مركز سورة دو سودك فكرة دائن اللي مادين بي بابيني دو لونك أداحون حق دردك سورة عريان مينيسي فونت إي حق أيا لسوق أيا مركز سيدي بأولي آيات خوصوة ترسل عوة أو قدرة سببته هو حوة هذه النبي الله عيسى مركز إله كشيكاية حق أبو ردة هذي كالصعدان وإلهي إنسان عادي أهين بوضع شيء وبشرك أبي هو يا إسكال للا إساء بلاء بوضع شيء هذي تاكا وذا النبي الله آدم بعشرك عوة كبلا وضع أبان ملي هو ينملي هم نحوا عليها السلام <سؤال> آدم بلغ أمره يمن كل كقف كان <سؤال> سيأدي أمة دلنا هذا يتعي ما ركما يسيا حاوب إلىك شجر أوقف كان سدا اللوب بنيا يودلنا كل <سؤال> شبة حديث عن غنا هذا يقيم يسيا وذا وأن لبوة والرسالة والمعجزة هذا يتك وذانا وعلىها يا آدم يا نوح يا إبراهيم، أولاده إسماعيل يا إسحاق، يا عبوب يا يوسف، موسى داود سليمان، جميع الأنبياء، وما توضع قيم له، أو عزيز له، أو مقدسون، كلها كل ما إلى كسرجة، هذا ينل سعنه، جهلي، يا قولا ندا يا عيسو، النبي الله عيسى، سيره لسعي إلا سعنه، أعو الله قادني قاياه، هو يدي بالله سبحانه وتعالى. عشر كهوكاب بالأمن أيها نبي الله عيسو هيدي مريمه سدي مركي وراء كل على تكو ابورن تي إلى عيسو كل شيء مرك هذه جهل هيدي وذاي حال هذه شقايا سدي عيسو هيدي كبر بارمان يقصه كره حدث تغذيس كي يقيم كا كودانا إلى نبيال بدن عيسائي بولاي أي مقدسين وقيم بلن حدث سدي هو ابور ميكسه آدم وكغير بسم الله يذينها قال تعالى خَبِووحُ يرينَ الله مَعْبُودُ كَحَقَّهِ اصطفى ووحُ دورتَي آدم سيدو عيسى ودورتَي سِلّا مِذَا أي ألا آدم دورتَي ونوحن باع الله دورتَي وآل إبراهيم نبي إبراهيم يا أولادتي إسماعيل يسعقه أولى لي لبرى صلبه آهين يعقوبه إنا إسعقنا فصلبه آه Yusufu'ina Ya'bubu'a Khesuulbuu'a Ibrahimiyya, oladi sii qimikabadnay Ba'alla doortay Wa'aila Imran Imran alki Imram, o'mariyamiya Isaa Ia yhiyyyan Allah doortay Ala'al'alamiina unki aylannuulayien Korkot ba'alla ka doortay Korkot ba'alla ka doortay Korkot ba'alla ka Sadin ne ba'alla saviin nabiyyullahi Isaa Wa'alla lauwa daga Nibuwa diya Muut jisadi ykimi ki, vailla loga jaga, aburisti karip kaai, vailla loga darangi kaai, ilan uhat hisaule budbudar meishi mei, uhat hisaule budbudar bahalla min baalin qarke kala u kala o kullu gadwis wadalan, o nabiullahi Nuhin, o nabiullahi Ibrahim, ohin nabiyal kadam إبراهيم ينوح النوح ليكالا. وصدق الله في قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيما وجعلنا في ذريتهما من النبوة والكتاب وحلوحينا بها إبراهيم كدن بي ألبحي أما كتاب القدجي من ذرية إبراهيم بيعايا إبراهيم نوائنا النوح نوح نوائنا آدم كل هو ذرية بعضها من بعض انت دا سحيسك مرياي Ayyu jizakamidja, jaj, kolka uħad jizana, utukantu jizan, kuu għanda uderderdertan meħsi meħjelu. Zurri ba' la' dortaj, ba' min karket, minn ba' dem bana, sanin ullan mahdit bada, li jami e marju ugal, afa' loga, għadilla idejilki, koli la' ugal, بما يفعل أدموه إلا غسميه وما يضمر في القلوب وحي الله بيهالي ما سكعله وقريه انت ودم بألم ماذا أقوم بدموه وهو أحجره الله كقرسو مايه مجرا وصدق الله في قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله إله اصطفهوه دورتي اهدمو دورتي ورسله سمعيه وعيه هقامية الدينية إنه النوخضو نبوه الله سيئي وحيبال لقو دجيئي وما دولان نولابال لغا دورتي إساقا هو أييل مضاحل لغا ديئي إساقا هوقامية اللغا ديئي سيرتي إبال وما دا إنتا لكالاللو إلساري كلها واقيا ديني هقام دينيت بغال لغا ديئي سيدا إيسو كالي إن الله عدا إشتفاووو دورتي بالنبوهاتيكو دورتي والغيادة الدينية آدم دورته أبو البشرة ونوحا بآ الله دورتي طبن بآدم ترسدى وآل إبراهيم نبي إبراهيمي يددكيش بآ الله دورتي وآل عمران عمران يددكيش آلا دورتي مريم ابنت العمران إيو إيشي إيا ذايدا شيء إيا يحيي وإيشاقنا قلتكان قلايا وإله ألّك دورتي على العالمين أو كيلن ولايت أي الله يراك دورسي درية فرع بعض الله دورسي بعضها درية ذكر كذا من بعض قارك كلا أو كذا شيء هو ودد يسليه ملك سو وده جيله كل ك هو حطه كلا فضيان نسي ميالا والله معبود حقه سميع الله مغلد بدا لجميع ما يقال وحروق هذا الأئيلكي عليهم الله قوم لجميع جميع ما يفعله على سمية دماني وعدي يا وعيد بيشكو جيرتا دموكي قودي وهداد وحن كو هذا شيء أما دموحهم سمية إن لغو مغلول لغو أغيها يكتلقل لأنه هو كوعد هو هيبو هو هو ياداد وحفي عن كو هذا شيء أما دموح في عن سمية إن لغو أغيها لغانا ظلمرنا يكتلقل إذ قالت امرات عمران رب نشأ عن كل قطيسة لي بابي اللاباتي مريم عليه السلام هو يدحنة الأورنجي وداه دن حنة مريم دشئ قفان دارين أولاد الحين بيا ما لكي دن بقولي كي ذهور تذا أي اي كفجاء اي ارهاشين وصورورين ايسو افكي اقوفي اليسانين ده اذا كلها سانة اقول ارطي ولاد ملكا حن او او ايين ولاد نولي قدماء يندلين ملكا سيو اي رحضي وات شنبرت اي او كنت اذا ان ما لا يعقل كان احقراني حتى لان حريستي علاقتي حنان كباح ايسا اي اذا اسكده ايسا او جرك اذا وقبوغي يقول رحضا كإلالينيس ما كيبعلا نوصو ألا بينيس وحاسع الله كله فاتي ولادي مريم عدشي عليها السلام واتاتورتي كلها سيقع محدقة واتري الله يجنشن برتان المهسيو أن المن كان رضا سيقب وقت أيها الرسول الكريم وشاق نمن كان وفد النصارى أي تري امرات إمران أفاده قبي النود أم مريم عليها السلام إمرات إمران وذاقي إمران يا مريم ذلي وذاته قبي لبدا ذكريه أياه وحيتي لرب يا رب أنيقى ربك إله يا أبو رئي مام رو إني أنيقى حناء نذرت بالنبان كاقادي لكاديق الله ما في بدني ألوصه إذا وحكو جيره قلقي الله بريد أولاد ويديسة يهو حوغا أبقن تمين إلا وحي أبا القدوغا لكتين أحد كان علىه شهد كجير الله إني أهدي ييزه وأنه نوعظه محرر لله عز وجل ملكنا الله ديرين سكر أهلوه فإلي سليم إنه كلمة مريم وخادمة الرب عز وجل أذيك تألوه قل كالله كأ إني بسيسه وأيكا أذيك توميت المقدس أيها وده دمارك بلا قادي إلا أبا القدوغا لكتين ايتري اني اناجا نذرت الىه بلن بانجلي لك بلن لك اديق الله أنكو كو بلن قال ما وها في بذلي على شيء قد جيره ايا وهان كو بلن قال انو نقدا محررا مد لقور حريره خالصا لك يا رب يخدم بيتك بيت المقدس ايا رب يوبلن كا قاداي اي وهان كا حسنا يا فتقبل الهه الى او مني أنيقة حديثا على وجه ذوي كوجرة أنيقة كوه هذه يي الله إذا أن أقبل إنك أنيقة أنت أنيقة الله كلها لا غيرك أحد كلك مصور جزء أي أسميع الله مغري بدر أول ما سمع عليه منصوم الرئي وحو وحول بمقلا وحو وحول بمقلا وأنيقة حين مجرى العليم من حقد ما أنت دله أقنا واديق الى هو, هو حن كبري اينا تايه اغبشول ولادي ماخي الله بريدي او شندير تارين تي ايكو تاسورتي الى هو هو غنتي مركي ديرنتينا ندر كان اي قشاي اودجي عمران ام مريم عليها و ايش عليه عليها الرحم مريم عروشه كو جيرته ايش خيجات هل كان في ارين الرسول الكريم وفدي كان سعلا وحالو شاكتا إذ قورت أي قالت إمرات عمران عمران واني صالحة وتقية من علماء ابن إسرائيل كميدة ومن خدمة بيت الله كميدة وبيت شريفة أقل قيم بلن وهي أقل ككام أي مريم كدلتي يسن شيء يحيان كدل شيء إذ وقت قالت إمرات عمران عمران ولا دوك و أم مريمه عياتي ربي يا رب أنيك ربي ياو إني أنيك ندرت بلن جالي لك رأيك أنكو بلن جالي ما بانكو ندري في بدني عروشه إذا كجير الإلما محرران إنو هذا مدلغو مدعباني يو أذيك درت الله قارحوري يو أمو حكرة الله درسان إذ فتقبل الله وقلو مني إنك أذيك الله أنت أذيك وحيك توصله إلى أسماتي سقيمك بضان إلى صفاتي سقيمك بضان أنت أذيك أيها الصميح الله مقلص بضانا وحيه لوحد الله إذايلك العليم أقلبه ونأتي مركة وشين كذير لما هذا وحي مركة خجعيني سي لما أنه على شكو جروله اي يا خدمه المساجد اكو اناكسن قانا غانا ماشي لكيني جري كبر يدو دنبا عورها حولها كمه واناكسنا تردو مركه وقال واجرا واجره وكل كام مساجدك انكو اناكسني كل اولادك مركه يداشاي كلمه هنا وقبر نقدي يدو سيدي وحده دارنايا اتفنا موجنا اذا اي يا ربي كو ورعليس سبحانه فقالت ام مريم وايتري فلما قرأت اي وبعدها ادها قفده شيء اي, أي قالت لي روى حب يا رب انيقى الهبك يو اني انيقى والله ادها علمه دالي انصى ايضا من ذاديك كفر بين نقاطي خوشكو مواناك سنة ندركي كمابي حكرا والله ايبانا وداتوا عدر دارنيسا والله ادها رب ورقلي اسماره او حسنو بينوشاك واحدا سيئ اللو اوقيهاي اسغا مريم ابو ري اصلنا سغال لغبريه ان ان اوغي حي وا اوكتاي هذا الكوخو جه سيدي حضور داره سوكن كل ابو ايبانا اعلم اي ذا ما كوغال بدن يحي بماوي ايوا ما عطى شيء حب كان حضور داره تاي وليس ذكروا الله لميد ما كان ساميددي ومساجدك يا خدمة عيسى يا ركن حقل إيه فرين فرعوني وإيه شاكوه ناكسا قبله بعد جنع سيه إيه قدن عوروه إن بيه عالوتي مادبال لغيابا وليس ذكروا ويلماها كالوصا قبر مدلمي دا وإني آنقا حناها سميتوها قبرته وحانكم بقعابي مريم كل كان مرد أنا أنت كربعي جد هذا كذا قيمة بلدنا وإن أنيقة جبرتي مجنجلية أحد كلهم كم من أيام بك أنيقة الله إن شاء يكبري إياها إذا يسي إياها هذا أنيقة أنبلوا علية سيعي أنيقة صلهم كم مجنجلية إذا مريم مجنجلي ما إيا وزريتها ماركا دفل عادي معها فرع وذيبها قابت يا دون عيسى إذا شي عيسى نوري معوراني فرعي بها قابتين معها ايه فرع اللهم يدخل الله مار وقال رسولكو يري ما من موليد مجره يولد لدلو إلا هو يا مصهو الشيطان إبليس باجوكا يا ماركو داشو المهواتي شابه الآن على وجه ماركا قصوه بحال فرطو دعلك قلين يا إلا مريم وابنها عيسى إبليس ولو أنى سببته جئت لأكبر لغافتي وإني أنا حنا وإيدها مجنجلية مريم بك هذا جعل الله وضريتها فرعها إلى وحنا مجنجلية من الشيطان ملعون كعدو البشرة تدخل في صليب بليه الرجيم رحمه هذا اللقدرية أيام كام مجنجلية هدي ما قالوا وحديث رسولك عليه الصلاة والسلام حديث قفكين وخبط حذنك إنه أفديسا لك الموت وأقلم ودحاس كيسا ولا سيما حدي هفري الموتى وإنتي بيك سوق بيستي أردس لذي أمعه وحيين تهمان إنت أذن كورك هذا الدار حديث قلسك قفته وآتي له هيد قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم جن من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا سوبناها لم يضره الشيطان كثو اقلوان مي إله الشيطان نقدره اللهم جنبنا الشيطان أنقل نقدره وجنب الشيطان ما رزقنا هبين كان عوى عبدالوحنو قدرتو والإلمقن تمانا الشيطان كدارها دي عد كي لم يضره الشيطان هذا الله دين معا يا في صورة الإسرابة إمان دون در إن إلا صوت راي. واستفززت من استضعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال ولولا إنه إثنى الدعكة بودا ناشين أو دلو كي سردنا نعلم كي سيكون صيرا يو. حدو المهم نشكر نشا أدقي أبا إسمو داي ما تسوى عندها قل رفيا ذاك لأحبت سوه يأتكوه يدو حلا يابت في الأموال والأولاد إنه أدوية ذاك لأوداك أيو وأولاد ذاك لأوداك أيو وأولاد ذاك لأوداك تورانا أيو أيام الشيكاعد كوكايا لسهلني وكلب العبورة إله أبريه حاناين أسكبقى أيام ملك بالله من الشيطان الرجيم باك في جميع تصرفاتك هداد وحونايسي هداد وحابيسي هداد عسكاك بركينايسي هداد دناحاك قبضانيسي خورتا من عسكا الجيزيساك قبض هديك الوقوالاقاي فرما قرسي والله أضعي دسعيباي قارد وحايتيري خبي يا ربي كانيق الربيك يو إني آنيك والله أتو هذا ليكبرتي أنصى يضمي دديك والله علانا قال إذا ذاكو قال بدن و يدو غورماي اوغاتاي غورتاي دسي الله نا غورمو اوغا مرحو اوغا تيادو نبور لين بوغا لو المحفوظ كيكوتالي كل كان على بابي والله في الهبه أعلم إذا نسيك او قال بدن بما هو حالي شيء وليس ذاكرو الا مذما كلتا جبر خدمي اديغا فرين فرعون حول جالينتا فق وعلقيبشغا ايرييري ماركا كلامدما ويني انيغا سميتوها مگعاباي مريم هذيك تالله انكم مگعاباي ويني انيغا اعيد فهم مگنغليي بكاديكا ربيا اي هو كابورما من الشيطاني كان كان مگنغليي الرجيم على ارجيني لا ديري الرحمه دا له فغيو كذا طلب خدي ونجوابتي ابي دغيسوك فتقبلها حنا وح كأقبلي خبها خب ثب جد مريم كأقبلي هذه ينتهي هذه يجي بقبول سننا حسن ونجزي هذه الله أقبله أوجدوا مي الله ينقضي الله إشكاله وأنبطها الله و كريم مريم نبات كريم حسن ونجزن الله بكريبا وح كدر مجري عاد ماي انت حررته بالقدره اي ابري قدر ما جيرت اي دن ولبا ان بتاي مرك لو ليه جسمي كاليه ما مسك حديد عادمه عقلي كاد عادمه اذا بتاد عادمه ابو ريده عادمه حاجي ل الله اغبلي اولا اللي قبري الى هو ان بحييه قيمي سواد غران كتا مرك انت ما نسغي بابا كرصدي انو كرصي وارتوحان لا يسكو الله يهي كفارة وذادي انت مركسة ضغطي يا يوك انت قوله ان مسائلك جوقت دونكم هذه النذيرة النكتا اولنا اللعن كاتوهي حضا يتمنى السقيبان بلا نققر انت يندلانين الى بانو هدي ايه القفط انا وشوق الكمله ولكا قفك اهلا نسيهي وحي الاهلي هو قار اوليهي هدين اران عاو الله kal ka wihi meshige qofal b waa booday oo yiri ana ilaah ilmi socobana xabar tan maryama xadii laa lugu nadray ana qabanaaya xadii lugu heshiin waayayna illa qoriftayna qotay waxa ay sheegtay jacari oo reerka markha uu rasuul yahay مرجو لا قريتي <تصفيق> إلى تضوية تبان قري أيها الذين شذروا لا قريتي نوال بقلم كي زلوعي قناء بقانا كذا بيع وبيك أرجو اللجوء لي وبي أيها الزكاة وعو قف كالم كي سأوه عباس دارو كمال نصيب كمال قف كالم كي سأوش قف كالم كي سويسكي استأجو على الحق كو غان العاديه قال انك بيهينا مرهع بلكينا مشيد ماشي مركي لو تورى وكدحو تاغناي كاتقاداناي قال كي زكريا صور دين زكريا غبل يقاسي كوري لغين ما يغبر يبول مسايت قال رب حين مايو ماشي امامك ونكوتو جيي غربكده اقل ير لوغان ديساي يدي ولا دحديقاي قفل يفرو نبع كان يجيري يدو جيلاصاي وماشي maashi wuquu imaanaaya marku furo murad baayan iyo miro oo derbe majirte waajira murad u aan leela roobka marku dooy oo xoolaha dararaad gaabu adna hela dero marke baxaan baan miro leela maashi wuquu imaanaaya murad iyo miro yaa bay barbako waaxrin yahay isaga gabadhii looga harey xilkaadi isaga يا مريم أنه لك هذا وحان إنتيكي ماذا ما قال هذا ما يالي هني أمك يعني البابك هو أقول إليه وحان إنتيكي ماذا هو من عند الله ملك أخوف الله كورصدي سوما وأنبطها النباطا عفنا سوما إذا كلك أصوه إستقي نفط هذا وإلحي الدورة يعني قصده إستقي نعره تي مريم أنكو جيرناه ويلي وأنبطها الله كوريي نباتن قرين حسنا ونقزن وكفلها إلهي حيكي ذي وحو صاري أو صفيل النقضي زكريا نبي الله زكريا كلما مركز دخل زكريا او قلو عليها مريم وكر كيدا زكريا مركو قلو المعلاف قل كيلو دي سي اي مسائق قديس مركو او قصو قلو سفرو وجد زكريا وحوهلا عندها مريم وكر كيدا شزقا انتاء المقالة اولين أيوجو إيمانا يا قارز ذكري وحيري يا مريم مريم أهوي أن حج Eva لك كعج سجنادي هذا رزق كان قارز مريم هو رزق من عند الله إلا كتبه كيمين كر كاسي ولب الدليل لجو درتالي تري إلى أوديسا أسباب خمس وجباتو وأما الأحبان نام تاي إن الله يرزق وما يشاء بغير حسب ملك إلى وديس وكوه إنتهي قانونك كل حق أبير كتالله جنال لغا كيناي إربال لغا كيناي العلم عند الله إن الله إله إرزقه وعده فيه من روحه يساينه وحصيه الرغو لغير حسابه ترى لأنتهي فتقبلها مريم وحا أقبله أقبله أقبله وذاته فتقبل مني بيته إله أقبل فتقبلها Buha, Habigat Bahwayed, Kagudonai, the Kaburin Gudon, Hassani Wanadbadan. Katib Kabulki nephiziva hatan Usifey, Sidakhali Ugayai, Tavadwa Ambata, Mariamalla Koreyay, Navatan Kurin, Hassana Wanakan, Wakafaraha, Waasa Hilkadei, Sakariya Sidiu Kukadaina, Esi Nogwiman Donta, Sakariya, Aya Hilkari Kada orayunai Kullama Markasha دخلوا قالوا عليها مريم ماكر زكريا نبي الله زكريا المحراب قرتو ووجروا بل كي أدرسنا هذا إل مسائل جديدة كوي لي زكريا وحنا إندها مريم ماكر هذا فيض غن عنده فقال هذا أنا أولي إيش رأوسي كأني أحد كأني أنا أوجي يدي بالويدي قال زكريا يا مريم وهاي ال والذكرى أنا حجبا لكن هذا الرزق قالت مريمه وحايتلي هو الرزق كان من عند الله أن لا أكتبه كيم إن الله إله يرزقه وادفية من قفكه يشعه دونه بغير الحساب قياسه يتررأان برزق الشياء شكرية وهو قضاء مريمه هو يدحنه وراش يدبو إذن عرور ملك وانه وييد إذن هالكيبو ويرحكا قاضي سيدا مريم هو يدي أي شنبرتي أغتاصرته أي وقتعلي قاضي أي زكريا وحوكا تعليم قاضي مريم أكتادا مرك وكواركا أنت عن عرد الجوغين أي أولا الشاكتين مصدركا إذن ما يشيحن تلك تميد إنه من عند الله كتميد زكريا وحوكا قاضي إنه ربي وحبكو عصلي إذن سيقوه وييدا cirxi sibada aan ka cadaamaday iyo wadaad u qabo asalka madashaay hada nawayeela in meeshaas ilmu ka dadsan allayna yahay wax ku ahay kolkaas uu isaga gacmaha hor si billaabay tikir iyo weeyd haarak honalika gortas oo arkay zakariyya maryam ma hor si billaabay مريم عن طلاع اسكمو نيسا ايو دعا زكريا زكريا وحو برياي خبهو خبغيبو برياي وحو اقاذي ان الله على كل شيء قدير وعلى الله كوهر من كرعينو سنجيرين الى قدري بيسا ايو قانوني السبب كوهر ني لبا هو اييل او انوالي قدلين الوان لسين كرو اقاذي حنبواتك اقبشو مريم ماتيسا مريم مرسانو دقالي نيسا يلهو النسيدا فنادى الملائكه فادوا تعقيب ماذا لو داخل زكريا مرخي وجبريل او ياري فنادده زكريا وحاو يارتي الملائكه جبريل باو ياري وهو ايسغه مرك لو ياري وقائم قائمو تاغن يهاي و قبناي في المحراب هذا بركي والمئرب كو جيره واتو كانايا هذا قادر بركي ادله بريدو سونك وما وقت ولا وقت جاسو يقانني إسرع صلادك وجنا أتاجن بريدي أفكا قاضي فلا واتين نري ترتدي تعقيبك تززا خدي هبلي ديسي يا اللجو قبتي مراكيت محيتي أن الله إلى يبشرك ذكر يوحك ورسارينا يا بيحيا إنت هول كيف لا شيء بمجي لا صقدي بيحيي ولي جدنا خرى يحيو على بيجي مجري بيحيو يحيى الله كون بشرينا مصدقا يحيانا هو الرميزين أي أذودي دلنا بكلمة أري من الله اللقي لوحده الله أو إسح أو إسح اسمه كي مريم تفرجته بكلمة يكون يوكو عنهاي كل كالأذودي والمافرد بالله إيرا المفرد ما ما فعشنا الأذودا هو فعصي من مريمية يحيى فعصي من وإن لماذا هو والعالتها إيسا أبتعد لأقوها ديهاي كلها غرباء بردوائي غرباء بردوائي لكن لماذا ضمصنا هو سيدا دعي المامي تلمامي إسناه قام يدي ندبون لقناية وكلها بزرية طيبة ينزكني يو يوهي دي ألاو إلميسي بوي إلا ما في المحو المربو وسيداً حقامية وحصوراً دورسا وناغاً قرساً ونبياً من وعي كدق أيو من الصالحين أدوماً صوصوباً كاملة من هو الصالح يا ترى صالح هو الذي الذين يؤدون حقوق الله كاملة إلهي الحقوق دي صدقه كامل لما أقوته وكذلك حقوق العباد أدوماً وحي حق ليلين كامل لما وجدت يا صالح لا يرادا وهي كسوره غاشي بدغدغ رسل يا نبياس بن حقا لا نضيع حقته ما نضيع اما ذلك انت ذكر انهي الصوره غشو انهي الصوره غلين لقد بلغ يا ونبيا من الصالحين كاملا سيدنا لو بشاريه هنالك غور تاس او يحيى رك مريموا سيده لو دخلين اياه اي دعا زكريا زكريا وحوتوغي خبه خبقيبوطوغي قال زكريا وحو يري خبي يا رب عنيقر خبقه يو حبل من لدنك أكتاذ ذرية إلم طيبة ونقزن إنك هذه الله سميع الدعاء برياء الله مغلاطة هاي فنادده عزكريا ويارتي الملائكة جبريل وهو إساق زكريا وقائم تاقني هاي يصلي تكناه في المحراب جمتوابك إمامك أوكدوكنا أيها وحي ملائكة كتري أن الله يبشرك وحي زكريك ويقول بشارين بولد اسمه يحيى اللي مصدقا رمين أيها بكلمة عيسى من الله ألا كتمد وسيدا حقامي الدينه وحصورا عصيف دور سنوي ونبيا من حقيق بلغ لها دلوي من الصالحين كامل شكري وفرح سنوي في الغالة تنجير للا. للا. للا شيطان سوغير اراي او يني ور زكريا فرحا عاد ما ماكوغو و عن الهبان المويدي سوان و ايشا قيبويل حقيقتك ارايت شي دتنجرب ولا اما بقول جير لا يا سكل لا ينق بما هي شيدان باكل احد لي الله كل ما احد يا خري عمر لواد وراري واكنا الله كسونا خداي قال زكريا و يري ربي يا رب اني جربك اليوم ان سيده يكون يجو عندنا لأني كقولا مويل بديشة كذي سويل كيقول لنا يا وقد بلغني وحاي جاري الكبير ده ويا العنك لماري وسوجتي ون بالعام بد عام كنت في جنكارينا ناي حجزويل كيمانا ومراتي ولادان غبنا عقرن أبيرو يا ما دشى ولقد ملني حجزويل كيمانا قال ايبو كذلك وارونته أنه وارنطي هذا هو ساسيك تي وارنطا هو ايال باطا عند عان لهاين وذات هو مدرسو أنه وارنطا يويل عبدالي الله يفعل ما يساق ميله وعقار ما نقرى جيره اول هداد بريوتامي تي ثم اذن اغانه ساتا اينا تهيواض اغي هذا وذا جال اغرتاي مني توجينو كل كوهاني الله يفعل ما يشاء سلكوا الكلودي كل كاسو هذا نجي مركو على ما كل جرا كل كوه حق النجسامارو انتو صندال النيمبا انسيم ما المانسي عالك يا محبداري حالة وحويل ذكورية خبر is qalii waadiya sa ayatan alam ma anku gartanu in hakan lagu soo maray qaar e ba wuxuu yiri ayatuka alam ma dad ku garan anugii in hagiina soo maray waxa way allah tu kallimanaaza tatka inadna aadlin sala tataay maajira haddi wuu saydaankii حتى الى ذكره ايه القرآن ايه صلاة ايه وكوفر ايه لكن باشال واكاعر ايه عافل ما انه واقفته هذا المركض ويده او نحسن ويده انه ايه حق انه يجير اغو ثلاثة ايام مال ميال سدح الا الخمس ماذا ارموغي اشاريه فراو ساطر ايه او ادقى عانساك تاكتاب موغي قر مجلو لكن وادكو ربك سدح ذبري الى ذكره ايه كامحرنا قال كله أبو ري وذكر ربك ربك أحس كثيراً إنباداً وصبع تصفيح زعمتك بالعشي قلبت إيا والد كاري سبحة قال النبي الله زكريا وحوي سبع يا ربي أنيقا ربك أيو الناس إذا إبا يكون اللي غلام ويلي هوها وقد بلغني الكبر بعد ذلك إقارتي ومراتي ناكتا إذا حقر لشوي قال إبا كذلك سيدا ايهويل لقوسين ايه ايه اتا ايه ديقو الرمتها اللاه ايهبان يفعل وحوصم ايه ما يشاه وحوصه ربه لا معقبا لحكمه ولا رادا لقضائه واعقل انك رماله قال النبي زكريا وحويري فبي يا رب انيقا ربكا يو اجعله وحادي ايهش آية علامه على حمل امرأتي سلامتا انه علمه قادا ايهور لذا ينقو كارتو قال ايهبا وحويري آياتو كع الله تكلمه إنه ذن حظل أنه سدد ثلاثة أيام ما الميال سدعة إلا رمزا مهدار ماهانة وعكالة وذكر ربك ربك أحس كثيرا إنبادا وصبحتك من عشيه قلبت إياه ولي بكاري سبحة اللبضة هل كا ساوعة كودة يحيى مريم مريمه مركادي بلغون نخضي قيمك مريم التي يارك قال تعالى والكر والكرايوع الرسول الكريم وما دوشك إذ جر قالة الملائكة ملائكته أيتري يا مريم مريم ايب الله هذاي مريم هوي إن الله ايب ثمر كسي أوقات كسي أغلى بيارا كري كريتي كبه هذاي الله هذاي إن الله ايب تصفاكي مريم وو كدورتي وظاهركي وما إديل كذنوا كاهو في Mustafaaki ci gaar ee bakku ku doortay ala nisaa'il caalamiin adduunka inta dumar joogey gar iyo mar isku irta korkeeda Allah ka dooratay kulka mar hadii ee baba ku doortay macaan kula gudboon Mariamu Mariama hoy ogno ti aad mi gabadhi ki xubigaa ku doortay aad يتكت تكناه يعدكو لجيرا صداق صدي مركي الله سيجي ايه إله النبي سبحانه وتعالى هو أبال شاكتي وحان مركي داعيين لما هو سنسوحون حدان الله سيجي يالي خارجن قاس ايه قصدا مريمو ايه يحية زكريا من انباء الغي قرصناه والريالكود ايه كمتاي وحكاء قرصن اوضا وقت قديق قارين اوضا اغيوي من دل عيل tabi nimadisha adilla dalu garan ay ay kamitaay inuu ka shakeeyo joogin waqtiga isiba jogin nuuxi warkan waa wax yoonay ilay ka adiga rasuulka yaan ku wa ayoonay oo ma kunta say suubana maadanahay ladayg qoladii maryama u qoriyfidaneysay aqtooda maadanahay قال قليل قوضا مركي وذيقا كدادين أيين لما أدن جوغين إلا ذا لو تذيوا معاي ليظهر إنه أمو غضو أيهم قوضا يكفلو خلقا ذايا مريما مريما حلقا ذي قفقا قادايا وما كنت من منا أدنهين لديهم خلدا أكتوضا إذ غورتاي يقتصمونا كم رمائين مريما باربارين تهدا إياقعان قوين لما أدن جوغين كل كاتعسو عن من دلائل النبوة إن الذنب تاي أيالو قرنائها وإلا شكل جموعنا كلام بذكر رسول الله رس إذ وقت قارة الملائكة أي ملائك تثير يا مريم مهوي إن الله إله إصدافك كذوري ظهارك ووكل فكل ذي فيه بالليل يعب يا عمر الجموع مركو وإصدافك الله كذوري على النساء العالمين أمكذل نشعي دمرك جوعا إلقيه فعلى كاذورتي يا مريم وهي قنوت الى ربك خديغا حد وجدي سجد مع الراكعين تكتكن يا لتك يا لكارنك من ام بايلغ عياليك قرصونا بكميديا نوحي بان وحيونك ليكه اليك رسولك وما كنت ماذا نهي لديهم ولاد إسرائيل اسرائيل اكتهده لقر كلمه ادن جوقن يقولون ردايه اقلامهم قليما محال لو أيهم قال ما يالك هذا مع الله قريب دنيا أيهم كاد إنه صابح يكفل الحلق هذا يا مريم كفر تعلقت الله وما كنت مع دنياي تدين ما كذا هي يقتسمون مركي مورميا كلك إيش أسيروا كورميا نباتا إيش هدنا بورما قارة على خبيوه والكل رسول الله واحد عصا إذ جرت أي الملائكة ملائكتي تري يا مريم مريم ما لوس وجهي مريم هوي إن الله نعوذك عنا يبصيروكِ وحُكومُك بشارينا بكلمة بِكلِّماتِ أري من مجِيرَوْ نكَامَ مجِيرَوْ أتِسالَي الله كُلَّ إِجَالَم مجِيرَتَ أمر أباهُ كُل بَكُلِّ دَنْتا بِكلِّماتِ بكلمة وإلى حُكومُ بشارينا يا منهم من الله أي أرقا اسمه الاغاس احدك كابور ما يمغي عيزة المسيح غالي يرى كلمة المسيح موحاوي مسيحي تابشدها وددك الجيخن انت الله كان لغا سفري انتو قعانتا مريو ملو قران جري ويمسح المرضى ددك حنو سنايو قعانتا مرين جري في حينهم مركاس والغاقي جري او ملو دقنا برماله، بيرماله، قريماله، خيرماله، حافظ ماله يمسال على الأرض وهو صعد نتكو وعدين جيلي وهو وعدين جيلي وهو عوية مالين بواليك جيلي تسميه الله قوضا أو مسيح القدمي لغا قروح بدا أو ريس مقابيه بوص أو قويه بوس بوسني أو توسنده لها أو كلمة المسيح معناها الصديق بينهم بدا ونبين دمعك قريم بها in tawajidka kadonda kadigo laakiin masih wa nanayse mag'amaa nanayse y maga ya hayba jirta in ina hebelayira oo kunya xarbeedka lugu yira adogisiyabtis lugu sheego qoni saga la sheegin y in la sheego ii nanaystiise la sheego halka kalimatu masih يسى ابن مريم ابا ماجرو مريم ويلكدا الله كوغو بشارينايا ويغيحان يسمد مونال او صرف يقيم في الدنيا الدنيا دي الدنيا دي وجه يا مونيا مروا كلها هي هو نبي رسوله كل اجمعين صاحب معجزه والاخره حق اهل الجنه ومن المقربين الى ذاك لو دوي ايو كمدي اي معجزة موقندونة يسو حضر دونا أنه سددك أي هناك حضر دونا في المهدي أصبح دبر الغسد ووقتك هذا القارب وحضر دونا وكألم كي سوى القارب مدوانة وحضر دونا سدعي سدن أيها قاري ومن الصالحين يسو عوك مديهاي تدك حقوق ذئبنا لما نهان القتي حقوق ذئبنا لما ذنال الذين لهم الدرجات العلاء عند الله إلى أكثر قيم مسركل أيو حلسه كميدياي سدا marki مريمن لو لا هذلي وكبير لبي توجيره اسكا صبر گساي الى كوريه عقل ومدينا علم ومدينا تركيزنا ووطن لكن ناك دور سناداي تاي شي مره اغيلو اي كلث متقان استفسار بي ويجي ساي قال مريم وعتري الحمد لله ربي اني ربي اليوم ان سيده يكون ايغو اان دونا ولا دوين ولا يمصصني اي بدارين بشر بني ادمي ما لا بزواج ولا بشفاع قول اي زين مدنا ان ينم سك ماركن انتجو الكي إمانة. قال ابو وحيري كذلك الرومضه واحكوا ترطيب مال انا غنا الرومته وايمان عيسو ويلكي والوسينا او قدرة هسه قدره الله هي الله يخلق ما يشاء كل كايفعلوا ييخلقوا ييخلقوا يا سيده كيدلوهم مسو كبرين حق الله يفعلوا ما يشاء اي وفيلك ايغي با حوغا لخصبونيي ذكريه حوغا دد نماللو ابو ري ودعلو سو جوجيه ودا ديله المغالينكيدي بان لفراي تاس وا يفعلوا عمليه بسيطه لكن هو يخلق كيدلوهم مسو كبرين سفنوا بكد ما جيرو إذا يفعلوا في يخلقوا فرقه ده حيوات جارك يحيو حقودة يفعل ما يشاء بعملية بسيطة حوالا دعانا يحسك اللقاء فوراي وذات المقالان كهديها اللقاء فوراي ساس حقودة يفعله أما كان يخلوق جيد له ما سوى قبانين ما يشاء إذا قال الله دو... بدونه أمرا إيجاد أمر وحينه أهيسيه فإنما هو أكل معه يقوله يبهو حويله له أرنكو أهيسينه يو. كنهو فيكون أماركين وآهانايا ولحيسات الماندي زي سعطا في حيسا عاد ماها الوحو حيسا برايا الكتاب الحقريدة لقد يا فرطة الله برايا والحكم العلم الصحيح والإصابة في الأمور وفهم أسرار تشريح إلهي انت اصحيك من لا يسكي لها واركة الله أبزده وصواب كارون لك يا علم عافى ما تقوى يا شرعة يا بسادة جيل سرت كده جل ولا فهمة والحكمة انت اصنع يسوع والله برايا والثورة كتابك النبي موسى الله يا الله برايا انت أمريكا اللي شجعيو يسوع المذلا والإنجيل مريم الله شيكينايا والإنجيل كتابك إنجيل أنا أسعى بالوجود الجنايا أدو أقول لك هذانا والرسولا نزلتيران كذي إلى بني إسرائيل نبي عقب أولاد إسحاق يا رسول الله بجايا مركويمات عيسارك عيسوهم مرككورن دنا أني أنا جايسا قد حادوا جيتوكم إن بني إسرائيل ذين لايمد بأيتن على ما إن ذين لايمد على ما ذا وحن كريمد من ربكم إذن كان بني إسرائيل خب جا إذا نبورة إذن, اذن له حقي من معجزات كريم يا طرب عاية عيسى معجزة وحاولي أني أعيسى أخلق وحنصورين دونا لكم لأجلكم إذن كدرتي من الطين بابا إنتان قادوا أي أن كهيئة الطين شنبير وحب دانيت يعني باباك سمعين أي قوتا سمعين فأنفوه دونا فيه في الصور إلا أنت شنبير تواكي أي أنفوف دونا فيكونوا وحنقون أي طيرا شنبير سادكم يالي كرتا بإذن الله حاول الله وتوه، أنا جن الليو فلنايا وأبري وحند وين دونا الأكمة إن دارا على المهدش، المي سوى الحمدان وإن دجرين دشى، تختاروا حكم قبان كروا إسا وحكة قبتي الأكمة إن دار عنكيد دشى يندوينايا والابرس عنو خم برسكا، أبي جندو فزادو أفركركيس عدانايا تختاروا قبان إلى الآن مجرى كانوا wa deyna ya wa uhiye الموتى nooleenya al mautaa inta bimati say بإذن الله ku yeeli karta bi idnilla hawle bo to aniga ma wa onabbu ku waan idin sheegi doona bimaa wa taakoolu na barii hun doonta adiga basta ku gadeeni adiga na anjaro adiga تداخرون عادكو كايتتان في بيوتكم وعاد المهي بالعانتكا قريسان اي بيساء اذ لاطي اللوغ قريسان انا اذين شاك انتاس مركان اذين شاكو ان في ذلك ارنتا قدادة واحاكوسوغن الآية على مووي تدلكم على صدق والنبووتي والرسالتي وكي وعاديهي لكم اذينك ايا على علامته ان كنت اداتهي مؤمني كويني وحرميين دواني ومصدقان حدنا وحرميسانهي لما كتب بين يديه إغوه الرئيسي وحي كتبه اي اي بدجي اي بدجيي اي إبراهيم وموسى وهو ذا أقلهاي من الطوراتيه قارهان ولي أحيلا إنان بنو إسرائيل إذين حلاليه لكم إذينك بعض الذي وحيه على قاركو حرم الله حرمي عليكم كوركينا وجيتكم قفا قفا بدي إسرائيل وعن إذن لايمد آية معجزة من ربكم بان لايمد فتقول الله إله إذن أبورتك عبصادة وأطيعوني أنا رسول كميبانه واركي غيره قفا قفا بدي وعاده إن الله معبود عقا أيها ربي أنيق إيسائي ربي أبوره إله أو إمام الله وربكم إذن أي سعيد إذن ربيا إذن أبواه إذن الله إذن مامولا أفعوده الله كلي عبده هذا وركس أن إذن سجدي أي صراط وضاء مستقيم تزوم كل ك النبي الله إيسا ولمدلا إنتاس مريم عليه السلام لو شيء كي كل ك وفدي نصارى النجران حقيقة أن الله وردي كي مركاتي جالس سحال كي سيدك جري كنا الله إذن شيء حداد مجزار القراء عيسى نبيال بدل باجيرا شيء عادي أنا هيبود درسي أنتي بلقق قنعي حدام إيمان لقيم كتير قليل درسي قدام بيكو جيت وذكر رسول الله وحده شيخ تعود مدة الجورث خالات الملائكة اي ملايكتو تري يا مريم وماريامو إن الله أبا لبشروكي خو بشارينا يا بكلماتين اري من الله إلا حق الكيمات اسمه كلمة عن وكابور ما يمجر الماسح سعوذ بذنوي إيسا ابن مريم مريمويل كذا وجيحا من شرفية قيملة في الدنيا جنيه كذا هذا بالنبوة والرسالة وفي الآخرة آخرة كذا هذا شرفكولة ومن المقربين ألكو بلولا ويكمدهاي ويكلم إيسا عدو هذا لدونا أنه سددك في المهدي إيسا وضغر كجرة أي الله لدونا وكالا إيسا وقرمدوه فامنا الصالحين انتا هواعان اي حقوق دي اي بيكوها دوما لبالبا كامل ما اوقتا ايوكا مدياي قال مرياما واعيتري مصطفصيرا ايادو ربي وايدين ايزا ربي يا ربي انيقا ربي ايو الناس دي با يكوني ايقوا حاندونا لانيقا ولدن ولم يمسطني امبا تابان بشر بني آدم سين ايقوما تابان آل اي باو حوجيلي ان يكنوا ودلنا يا وحسمري ما امر هو ما ادغاته الله يب انه يخلقه ما يوحيه يشاء الرب وانا الى الله صليله اذا قال الله ربي وحكمه غويا امر ان ايجاد امر امر انه هيسيو برتغارتا حكومه وانما هو كلامه يقول ابو وحيره له امرك كن فيكون امرك ان وهذا ويعلمه الى عصو وبرايا الخطابة واحدة والحكمة الدين كرشدة وتوراة كتابة النبي موسى إيه والإنجيل واللقودة جندونه ونجعله رسولا مثل الدرابة نكبغينا إلى البني إسرائيل نبي عقوب أولادي صلى الله قائلا وسلم حدوه تقائلا إساق وحيس به دونه أني آنيق قد وحادب جيتوكم إنان بني إسرائيل لأيميد يا آيات معجزة أيان من ربكم خبقين حقيقة وهي وحوي أني يعانيك أخلقوا وانصورين دونا لكم بذين كدركي سادوكارتان معجزة من الطين الضوغة كهيات الطيب سنبروح اللابدانا وفأنفوخوا وفوف دونا فيه القديس فيكونوا عنقون دونا طيرا واعبوبا بإذن الله ألا إذنكي وأبري وعندوين دونا الأكمة عند الأنمدك دشا والأبرس برسك عن دونا الموتاكوه غيري يودي حدادقوه جيسان انتو بناهوش وحانكو قفن بإذن الله وقلاشا ربي ونبيهكم وحانين شاكدونا بما هو حاد تأكلون اوني دونتان او عشادا ايه برقو رعضا ايه قدادا ويدين سي شاكايا ومانا ويدين شاكدونا تداخرون اقو كيستان في بيوتكم اقال الذين هذا مما اخفيتم من نسائكم وأولادكم اتكاقارسان إن في ذلك رت كداذا وعاقك لاية تنتسين ل بذك ذ كك ت ان كنت مداتين مؤمن قو معوطله ومصدقا من الرسمي لمادين بين يدية عن اج الرز منطورات الكمذا ولي إلا هنا على لايو لكم بذك بعد الذي شبارك وال حرم الله ع عليكم كركنا ووجيتكم في اللهم. لآية المعجزان من ربكم كرائم فتقول الله الله إذن أبوريك عفصلا أن أولك إغيال إن الله معبود عرضا أي رب عن أنيغئي ربيا وربكم إذن إذن ربيا فاعبدوه ربكا كاليغي لين غواركو هذا أولك آنذن فريبا صراط جدا مستقيم طوصا والله أعلى